مُذْعَرفْتُ اللَّهَ رَبِّي حُلْوَ حُلْوَ حُلْوَ حَلْوَ حَيَاتِي مُذْعَرفْتُ اللَّهَ رَبِّي أَشْرَقَ النُورُ بِقَلْبِي مَا لَأَ الْبِشْرُ حَيَاتِي مُلْأَضَاءَ اللَّهُ دَرْبِي يَا لسعدي وَهَنَائِي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 الله دربي يا نسعدي وهنائي يا نفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماي متعرفت الله ربي حلو, حلو حلو حلو حياتي قد قضيت العمر خوفي في الخطايا والبعادي تائهاً عن كل خير عائماً في كل وادي فإذا قيف خفي في الكرانة جافؤدي عد إلي يا حبيبي كف عن هذا التمادي وانجلى عني ظلامي ذهب عن قلب الجليل مذ عرفت الله ربي حلو حلو حلو, حلو حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي, النور بقلبي على ألب شروح حياتي الله يا نسعدي وهنائي يا نفوزي وعنائي لا يقيم العيش إلا في رضا رب السماي مذعرفت الله ربي حلوة حلوة حلوة حياتي عندما حانى متابي جمع الإيمان شملي صرت أستشعر انسًا كلما قمت أصلي ربي للنبي مصطفى طه الاجل لي بالري والدي ثم احساني لأهلي اهلي ومن انا اضحى زماني بسمنح الحلو والتجلي Allah, yeah,